وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنَ مَّطَرٍ نُّكْتُمْ نَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم القول تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إذا تكونوا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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين اختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.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 وكان الله عليما حكيما ومن يكذب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك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 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شيطانا مريدا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا نفروضا ولئو ظل أنهم ولئو من يأنهم ولئامر أنهم فلا يبتك أذان الأنعام ولئو ظل أنهم ولئو من يأنهم ولئامر أنهم الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. فقد خسر خسران مبين. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.